وأسلموا له من قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون والتابعون أحسن ما أرسل إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب بغتته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الزاخرين أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب